بوك تو تريتسة اوسم ثمانية وثلاثون ثمانية في التاكسي في التاكسي زاولايتي بروسين تاكسيك من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي كلكوتا تستوينا جليزنيتشنو ستانيتسو كم تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى القطار كلكوتا تستوينا ليتيسكو كم تكلف الى المطار كم إلى المطار من فضلك على طول من فضلك على طول برم ت من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين برسيم الى ت من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار من فضلك هناك عند الزية إلى اليسار مس أنا مستعجل انا مستجل مع ت وقت ما وقت يصديك برسيم بومرشيا من فضلك هذه السعة. Minfadlak hede el surá. Zastavute prosím Minfodlik, to kahuna. Minfodlak tovo kafhuna Počkajte prosím chvíľu. Minfodlik inverľva. Minfodlak intotherr lahza. Hneď som zpäť. أنا راجع فورا انا راجع فورا دايتيمي من فضلك اعطني فاتوره من فضلك أعطني فاتوره ني مام لا يوجد معي فكه ما معي فكه to dobre, z výšok je pre vás. Tamam, al baqilak. Tamam, al lak. Zaveste ma na túto adresu. Awsilni ila hadha al anwan. Awsilni ila ma k hotelu. Awsilni ila funduqi. Awsilni إلى فندقي زافستما نا بلاج اوصلني الى الشاطئ اوصلني الى الشاطئ